لآن موسوعه ا ل ر ن ا ل ل س ي للعلوم ا ل ل ل ه ف ا ت س ت ع ج ل و ه

سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل ا ل م ل ا ئ ك ة بالروح من أ م ر ه على من يشاء من عباده أ ن انذروا أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا أ ن ا فاتقون خلق السماوات والارض بالحق

لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب أ ع ن والنخيل ل أ

م س ر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات ب أ م ر ه إ ن في ذلك لايات لقوم يعقلون وما ذ ر أ لكم في ا ل أ ر ض مختلفا الوانه إن

ف ي ذ ل ك لآية ل ق و م ي ذ ك ر و ن

وألقى في الأرض في موسوعه ا ي تميد أن بكم أ النابلسي للعلوم الاسلاميه

موسوعه ي ه ت د ن أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا كمن يخلق يخلق لا ك ت ذ ن وإن ت د و ا نعمة ل ل ل ا تحصوها ل ن ا ل ل ه لغفور ر س ي م و ا للعلوم ه ي م ما ت س ر ن و الاسلاميه ت ع ن ن و و ل ذ ي يدعون ن من د

لا يخلقون موسوعه ن ا غير ش م النابلسي يؤمنون للعلوم ا ل ا ق ل و ب ه م م ك ر ه

واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم, ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم الاساس

م ا يزرون ق د م ك ر الذين من قبلهم ف أ ت ى الله بنيانهم من القواعد ف ا ت الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم و أ ت ا ه م العذاب من حيث لا يشعرون ثم

ل ف ي و م ا ل ق ي ا م ة ي خ ز ا ت ب ا ل

أولئك ا موسوعه أنفسهم ل النابلسي للعلوم ه ي م بما كنتم م ت ع ل ن ن فادخلوا أبواب ج ه خ الاسلاميه د ي ي ن ف ه ف ل ب م ث ل ت ك ب ر ن وقيل ل

لفضيله الدكتور محمد ر ا ت ا ل و ا ب ل س ا

للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الاخره آ خ خير ر ة و ل د ر ا ل آ خير ولنعمه دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاء

كذلك يجزي الله ل يجزي ا م ت ق ي الذين ن ت ت و ع ه م ا ل م ل ا ئ ك ة ط ي ب ل ن ي ق و ل و ن س ل ا م ع ل ي ك م ا ل و ا ا ل ج ن ة ب م ا ك ن ت م تعملون هل ي ن ظ ه

موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ء

كذلك ف ع ل ا ل ذ ي ن من ق ب ل ه م ف ه ل ع ل ى ا ل ر س ل إ ل ا البلاغ ا ل م ب ي ن ولقد ب ع ث ن ا في كل أمة ر س و ل ا أ ء الله ا و الحسنى ا و ه ه م من د

ل ف ض ل ل و ك ن ف ي ك و ن

والذين هاجروا في الله في م ن بعد ما م ظ ل و ا ل ن ب و ن ه م في ا ل د ن ي ا حسنة الآخرة ولأجر أ ك ب ر ل و كانوا ي ع للعلوم م و ن ا ذ ي ن صبروا ى ربهم ي ت ك و و ن الاسلاميه أ ر س ن من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أهل ا

إن ن ك ت م لا ت ع ل م و ن ب النابلسي ب ي ت و ا ل ز ر و أ ن ز ن ا إ للعلوم ي ن للناس ما نزل إليهم لتبين للناس ما و ه م ي ت ف ك ر ن أ ف ن ا ل ذ ي ن م ك ر و ا ا ل س ي ئ ا ت م ي ص ف ا ل ل ه بهم

م و ي أ ت ي ه م ا ل ع ذ ا ب من حيث ل ا ي ش ع ر و أو ن يأخذهم في ت ق ل ب ب ه هم م فما م ع ج ز ي يأخذهم ن أو ع ل ى ت خ و ف فإن ر ب ك م لرؤوف ا ل ى م ا خ ل ق ا ل ل ه م ن ش ي ء

يتفيأ ظلاله, يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض من داب والملائم

ل ا ت ت خ ذ و ا إ ل ه ا ي ن ا ث ن ي ن إ ن م ا ه و إ ل ه و ا ح د ف ض ي ا ي ك و ه ن ا ف ن اجل ا و ن ه ن ا ف ض ل ا ل ا ه ن ا ف ض م اجل ان و ا ك ا ف ض م ا ج ان و ا ك افضل ل ه ا ل د يكون هناك ا ج ي ك و ا ك ا ل ان يكون هناك يكون ا ل و ن ا ك ل ان ك و ن هناك اجل ان يكون ه ن ا ل و ن هناك ا ل ك و ن ه ن ا ن ن ان ان ان ان ان ان ا ان ان ان ان ان ان

م و ق ن ا ه م ت النابلسي ج ع للعلوم الاسلاميه ب ت ب ح ا ن ه و ما ش ت و و ن إ ذ اسماء بشر أ ح د الله ه الحسنى

من القوم من سوء ما بشر به

أ ي م س ك ه ه على و س ه في ا ل ت ر ا ب أ ل ا س ا ما ء ي ح ك م و ن ل ل ذ ي ن ل ا ي ؤ م ن و ن م ا ل ا ل س و و ء ل ل ه ا ل م ث ل الأعلى و ه و ا ل ل ع ز ز ي ا ح ك ي م ولو يآخذ ا ء الله الحسنى

لفضيله ا ل د ت ر ك ع ل ي ه ا من د ا ب

لا جرم ان لهم النار و أ ن ه م مفرطون

تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان أ اعمالهم, فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو, وليهم اليوم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الَّذِينَ

ا خ ت ل ف و ا ف ي ه و ه د ا و ه د ل والاحسان و م ي ؤ م ن و ن و ا ل ل ه أنزل من ا ل س م ا ء م ا ء ف أ ح ي ا به ا ل أ ر ض بعد م و ت ه ا إن في ذي ل ك آ ة ل ق و م ي س من ع و وإن ل ك م في ا ل أ ع ا م ح س ا ن

ق ي ك موسوعه مما في ا ل ب ن ا خ ا ل ص ا س ا ا ا ئ غ ل ل ش ر ب ي ن ومن ثمرات ا ل ن خ ي ل و ا ل أ ع ن ب ت ت خ ذ و ن م ن ه س ك ر ا و ل ا ح س ن ا إن ف ي ذلك لآية

ل ق و م ي ع ق ل و س و أ و ح ى ربك إ ع ى النابلسي ح ل أن اتخذي من ا للعلوم ج ب ا ت ا و ن الاسلاميه ش ج ر و م م يعرشون ثم ن اسماء ل ر ت الله س س ك ي ب ربك ذ الحسنى

يرد إ ل ى أ ر ذ ل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إ ن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذي ن فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أ ي م ا ن ه م

وَبِنِعْمَةِ ا ل ل ََّ ه هُمْ ِْ ي ك ف ُُ ر و و ن ََ ي َ ع ْ ب ُ د ُ و ن َ م ِ ن ْ د ُ و ن ِ ا ل ل َّ ه ِ م َ ا ل َ ا ي َ م ْ ل ِ رِزْقًا ك ُ لَهُمْ

ما لا يملك لهم رزقا من السماوات و ا ل أ ر ض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الامثال إ ن الله يعلم و أ ن ت م لا تعلمون

على ش ي م و ه و كل ع ل ل ى م و ا ه أ ي ن م ا يوجهه ل ا يأتي ب خ ي ر ه ل ي س ت و ي هو ومن يأمر ب ا ل ع د ل و ه و ع ل ى ص ر ا ط م س ت ق ي م و ل ل ه غيب ا ل س م ا ا والأرض و ت

و م ا ا أمر ل س ا ع ة إ ه النابلسي ل ل ع ل و ا ل ل ه أ خ ر ج ك م من بطون ي ه

م و ن ش ي ئ س و ج ع ل لكم ا ل س م ع و ا ل ب ص ا ا ر و ل أ ف ئ ي ة ل ع ل ك ك م ت ش ر و ن أ ل م ي ر و ا إ ل ى ا ل ط ي ر م س خ ر ا ت ف ي جو اسماء ل الله ا ل ح س ن

إلا ا ل ل ه إن في ذ ل ك ل آ ي ا ت ل ق و م ي ؤ م ن ن و و ا للعلوم ه ج لكم من ب ي ت ك س ك ن ا و ج ع ل ل ك م من جلود اسماء ل أ ب ي و ت ا ت ت س خ ف و ن ه ا

و َ س َ ع ه ا ل ََ ت ق ِ ي ن ا ب ََََ أ ْْ س ك ك ُ م ذ ل ِ ك َ ي ُُ نِعْمَتَهُ ت ِ م ّ ع َ للعلوم َ ي ْْ ك ُ م َََّ ك ُُُ م م ْْ ت س ل ِ ن فَإِن ن َ تَوَلَّوْا ََ ف إ َِّ ا ع َ ل ََ ي ْ ك ا ل ْ ب َ ل َ ا غ ُ ا ل ْ م ُ ب ِ ي ن يَعْرِفُونَ ن َِ ع ْ م َ ة َ الله َِِّ ثُمَّ ََُُ ي ن ْ ك ر و ه ا وَأَكْثَرُهُمُ ا ل ْ ك َ ا ف ِ ر ُ و ن َ

ويوم نبعث من كل أ م ة شهيدا ثم لا, ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون واذا راى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم, فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون

الذين أ ش ر ك و ا شركاءهم قالوا ربنا قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك

ويوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء

ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى و ر ح م ة وبشرى للمسلمين

أنكاثا أ تتخذون ي م ا دخلا ن بينكم, بينكم أن ك ك م ت و ن س و ة ه ي أربى من أمة من م ن إ ا ي ب ل و ك م ا ل ل ه ب ه و ل س ي ن ل ك م ي و م ا ل ق ي ا م ة م ا ك ن ت م ف ي ه تختار

م و ل و ع ه النابلسي لجعلكم ل يشاء و ي ي ه د م ي ش ا ء و ل ا س أ ل ن ع م ا ك ن ت م تعملون

ولا تتخذوا أ ي م ا ن ك م دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها, فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا, السوء بما وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعضنا

وقال لي ل ان إ م ا عند الله هو خ ي ر ل ك م ويحبك و ي ح د ك ويحبك

موسوعه ن ب النابلسي ق و ج ز ي ل ذ ي ن ص ر أجرهم و ا أ ب ن ن ما ا ك للعلوم م الاسلاميه ح من مؤمن أنثى ذكر أو وهو ن فلنحين حياة

طيبة لفضيله الدكتور م ح س ن م ا ك ا ن و ا ي ع م ل و ن ف إ ذ ا قرأ

وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه, كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان

فكفرت ب أ ن ع م ا ل ل ه ن ا ب ل س ا ل ل ه ل ب ا س ا ل ج و ع

ف أ ذ ا ق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه, فكذبوه فأخذهم, العذاب فاخذهم العذاب وهم ظالمون فكنوا مما رزقكم مما الله

ح ل اسماء ل ا ط الله و ا ل ح س ن ع م ة الله

س ن ت ك م الكذب هذا حلال و ه ذ ا حرام ل ت ت ف ر و ا ع ل ل ل ى ا ه ا ل ك ذ ب إ ن ا ل على الله ل ذ ذ ي يفترون ن ا ك ب ل ا ي ف ل ح و ن م ت ا ع ق ل ي ل و ل ه م ع ذ ا ب أديم و ع ل ى ا ل ذ ي ن ه ا د و ا ح ر م ن ا ما قصصنا

عليك م ن قبل و م ا ظ ل م ن ا ه م و ل ك ن ك ا ن و ا أ ن ف س ه م ي ل م ثم و ن إن ربك ل ذ ي ن ع م ل و ا ا ل و ب ج ا س ل ا ب و ا ثم, تابوا ثم

م و من ب ع د ذ ل ك و أ ص ل س ي إن ربك م ن ب ع د ه ا ل غ ف و ر ر ح ي م

كان موسوعه النابلسي ل ه ح ي ف ك ن من ا للعلوم م ش شاكرا ر ك ي ن أ ن م ه ا ج ت ب ه ا ه إ ل ى ص ر ا ط م س ت ل ي م و ت ي ن ا ه في ا ل د ن ي ا ح س ن ن ة و إ م ا ي الله آ خ ر ة م ا ل ص ا ل ح ي ن ى

ب م ث ل م ا ع و ق ب ح م ب ه و ل ئ ن

ص ب ر ت موسوعه النابلسي و ص ر صبرك وما إ ا للعلوم ل ه ي ا الله ا ل ا ا ل ا م ي ه